قَالَنَا الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَنَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأحلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ كَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَا الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ انه كانوا قوما عميا وا الى عاد اخاهم هود قال ان قومي عبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تستقون اَن كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَال إِنَّ قَوْمِي لَيْسَ فِي سَفَاةٍ رسول من رب العالمين